ثُمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْد عَظُمَ حِلْمُكَ فَغَفَرْتَ فَلَكَ الْحَمْد وَبَسَطْتَ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْد رَبَّنَا وَجْهُكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السفير وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري